وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَامِ إِسْرَائِيلَ <سؤال> وَجَعَلْنَا <سؤال> <سؤال> <سؤال> مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ دون بي امرنا لمماصاب وكانوا بآياتنا يوقنون <تصفيق> يوم சிபிய فيما மூ وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قُدْرَةٍ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي كلا ايان افلا يسمعوا يريد بغير عذابه كل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَفْتَحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَا أُمَّ الْفَتَىٰ إِلَى يَوْمِ فَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ فَأَعْرِضْ عَنِ الظَّالِمِينَ அ um,